سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما أجودك سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما أجودك سبحانك ربنا ما أعطفك سبحانك ربنا ما أرأفك سبحانك ربنا ما أجلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحانك ربنا تبسط يدك الناس لا يتفاوتون عند الله باشكال ولا بالوان ولا بثياب ولا يتفاوتون عند الله باحساب او نسب ولا يتفاوتون عند الله بكراسي دواره او نجوم على الكتوف ولا يتفاوتون عند الله ببياض او سواد ولا يتفاوتون عند الله بعرق أو لون بعرق او بلد ولا يتفاوتون عند الله بغنى او فقر وانما يتفاوتون عند الله جل وعلا بحسب تفاوت التوحيد في قلوبهم فاكملنا توحيدا وايمانا ارفعنا مرتبه عند الرب جل وعلا هذه من فضائل التوحيد ان به يحصل التمييز بين اهل المنازل العاليه وبين اهل المنازل الدون فالناس يتفاوتون في مراتبهم عند الله ويتفاوتون في علو درجاتهم في الجنه بحسب تفاوت التوحيد في قلوبهم واضح هذا يا جماعه والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص معروف القميص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك ورأيت عمر بن الخطاب عليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين قال الدين يعني التوحيد والإيمان فالناس يتفاوتون بحسب هذا الدين بحسب التوحيد بحسب الإيمان وكذلك كان الصحابه حول النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل ذو هيبه حسنه فقال ما تقولون في هذا فقالوا هذا حري ان تكلم ان يسمع رجال شخصيه رجال شخصيه بثيابه في متين شوي ووجهه مره ويمشي في الطريق قال ماذا تقولون في هذا طبعا الصحابه يحكمون بالظاهر رضي الله عنه فقالوا هذا حري ان خطب ان يسمع ان تكلم ان يسمع وان شفع أن يشفع وإن خطب أن ينكح محدرات ذنبا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا قالوا هذا حري إن تكلم أن لا يسمع وإن شفع أن لا يشفع وإن خطب أن لا ينكح فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني الثاني خير عند الله من ملء الأرض من هذا يعني من الأول ما التفاوت بينهم ليس بما يظهر من الزينة الظاهرية وإنما فيما يحمله في قلوبه من التوحيد فهذا من فقراء المسلمين لكن قلبه ملئ بالتوحيد فصار في عند الله أعلى من هذا الرجل الذي خلى قلبه من التوحيد وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير والحديث في الصحيحين كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عليه الصلاه والسلام لما راى عمار بن ياسر في الخندق قال ملئ عمار ايمانا الى مشاشه المشاشه هو اعلى طبقه في الراس يعني عمار مليان كله ايمان من اوله من اوله الى اخره فاذا الناس يا إخواني يتفاوتون عند الله بحسب تفاوت التوحيد في قلوبهم وهذا من اعظم مزايا التوحيد اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إذ والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق وأعوذ بك أن يتفهم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون سَنينٍ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ فلهم غَيْرُ غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اللَّهُ الله بأحكم الحاكمين اللَّهِ الله الرحمن الرحيم بِاسْمِ باسم ربك الذي خلق, خلق الْإِنْسَانَ en wat is er gebeurd met de vraag van de heer Paternotte? De heer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 كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد وقترب